وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوُوهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَاء إلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَاحِ